يسأل عن مقولة التكييف بالبنان تحريرا وباللسان تعبيرا ما معنى ذلك رعد يسأل عن معنى التكييف بالبنان تحريرا وباللسان تعبيرا بالبنان تحريرا تحذيرا تحريرا. ها؟ تحريرا تحريرا ايوه وباللسان تعبيرا صحيح تكييف باطل سواء كتبه في سطور أو تكلم به في كل منهما باطل تكيه باطل لا كتابة ولا نطقا نعم أحسن الله ليكم يسأل يقول هل كل صفة فعلية معنوية هي ذاتية في الأصل الصفات الفعلية الصفات الفعلية بعضها يقال عنه هو فعلي باعتبار ذاتي باعتبار فعلي باعتبار ذاتي باعتبار ذاتي باعتبار قيامه بالله وأنه ملازم لله سبحانه وتعالى وصف لا ينفك عن الله مثل لم يزل رحيما لم يزل غفورا لم يزل متكلما بما شاء متى شاء فهذه ذاتية بهذا الاعتبار وفعلية باعتبار أفراد هذه الصفات مثل في الكلام تكلم بالتوراة ثم تكلم بالانجيل ثم تكلم بالقرآن فهي ذاتية باعتبار فعلية باعتبار نعم أحسن الله ليكم يقول كيف يجلب التوفيق من الله جل وعلا آه التوفيق آه التوفيق بيد الله والموفق هو الله وما توفيق إلا بالله وينال العبد هذا التوفيق بأمرين يعتني بهما جمعهما عليه الصلاة والسلام في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك بأن تبذل الأسباب التي تنال بها التوفيق تجاهد نفسك تنفض عنها غبار الكسل غبار الخمول غبار التواني وتنشط وتجد وتجتهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ومبسولنا وأيضاً في الوقت نفسه تستعين بالله تطلب منه مدده وعونه كما قال جل شأن إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه نعم أحسن الله ليكم يقول وهل يمكن أن نعرف التوفيق بأنه اجتماع الإيرادتين الكونية والشرعية التوفيق توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده للخير بمعنى أن العبد اصبح موفقا مطيعا ممتثلا أمر الله هذا اجتمع في حقه الارادتان كما مر معنا تجتمع في حق المطيع فالمطيع اجتمع في حقه الارادتان إرادة الشرعية الدينية فهو يلازم الأعمال التي فيها طاعة الله والإرادة الكونية القدرية بأن كتبه الله سبحانه وتعالى من عباده المطيعين نعم نحسن الله يسأل عن الفرق بين المقسط والقاسط الفرق بين المقسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة القاسط هو الذي ينحرف عن الجادة ويميل عن صراط الله سبحانه وتعالى صراط الله المستقيم فهذا يقال له قاسط وأما القاسطون أي المنحرفون عن صراط الله المستقيم وأما المقصط فهو العدل المقسط هو العدل الذي قامت أعماله على القسط الذي هو العدل نعم أحسن الله ليكم يسأل عن هل من أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلب المحبة من أعظم ما يكون في, في هذا الباب هذا الدعاء وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني, اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين اللهم عنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين ومنيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك